فانس الو الذكر بك كنتم لا تعلمون ما مستغيبتم كردويل جلدنا مزاكا جلدنا مزابك خوا جلدنا براك خاله وخاطرنا وجوانا كانت عند ملاهن باس توحيدنا كان لسر من برا كان بس خليجي فق باس كردن ودلين فقه عقيدة فق عقيدنية ايام قصية رازتنا ولا رازني نبراك خلق با هر نوجه راز به با هر زكاة دانه راز به اگر عقيدة نباته توحيد نبات فايدة نبراه بوي غريك عقيده توحيده او ضروره ترى ا درسته ذكري دوين وج فرض زكاه لدوين وج كان, سنة كان نخير. غير كان كفي الله عليه لا بلغ جنابتان بلاي جنابتان وابريتيال شركي غورا جاء قلوب بوشي في غمبر لف علي الصلاه والسلام يعني بوشي لخودا بين راوك في غمبر بجائزي دا نوى براكان احكامي شرعي لخور ناجيت احكامي شرعي لقران وحديث ورد جيري في غمري خو عليه الصلاه والسلام فلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتن به مع كتاب الله وسنة من دوشتم وبوجهشتم قد جمرنا بندستي في وبر القرآن والسنة نيفرم كتاب الله وسنة والرؤى والمنامات نيفرم القرآن والسنة او أو سيشتم بوجهشتم بويا او جامنا من التوسل شركه توسل بدعية يعني هلك سيب الله إخوة أبو خاطري فلا أنكاس مخالف سنة بدعية الإخوة بخاطرينا وجوانا كانن بخاطري سبعة برزكانن بخاطري او ايمان وعمل صالح يكردو معنا او السنة أما بخاطري فلان في سار ما سنة دنية نما نتوش بلان بلاملي والله الخودا بيني وتي كسك بيعباربي بيني وتوتي بخاطري فلان كسر دروسته دل إن أو خوا بلقيش الشرعية خو بلغني برقم بالامك خويك موافق قران وحديث بمبشرات ومعيد الخوشكاريه اا شروالي بيوان دروست بو افرتان لكاتي اشكردندا نو والله هيچ كاتاي دروزنيه افرت با اشكا او هرجلي خوشي لبركات بتواني خوي بيچتو بشي وازي شوكا بتواني اشكا شفكات هاي بوتي امام لا بيج بسم الله الرحمن الرحيم بدن برز عليه ها مش بريتيني لا أمش بريطانيا لآياتي يكمي سورة فاتحة حديثي أناس براكم كذا فرمان كانوا يفتتحون بي الحمد لله رب العالمين فرماني رجم كردوا لدوا بي عمري اخوة عليه صلى الله عليه وسلم وابكروا ومرز اخوائي قولي عن ليه كانوا يجب ان ذكرت با الحمد لله دستي عن بي ذكر يعني جهريا بوا ذكرت بسم الله هيد بلام جهري بي ان بس بسرري بسم الله كان دخوان و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 او که سيبه په پي در چوبرم به ګمن حرام چكير دوه تاوال چكيبيره او غورې كردو بلان سيدي وظيفه کېده اگر بو به مدرس بو به ما مهنه ما موستا است چالعك به زيرګ به لهاتو به تي ايده او معاشي کې وريده ګريله سر درځوت نو وكيتي درځوت نو وكيني وک ما موستاي چې کرامو زيره إن شاء الله حلاله، بلى متوابك على توا، أنا جو لك يبي شوي، لخوای أولي بوردون لخواج جو الأبكات. أما كفعلًا شايستنا بقوبي نبيت، بقوبيد درشوبوا إستعش أهلي أول نبيت شايستنا نبي درز بلى توا. يا أبواب دكتور وشايستي دكتورين يا أبوب مهندس وشايستنيا موظفك وشايستنيا، بلى والله مو راتبك هي حرامه، قناه بارو بردام لحرام دا لفضيله الدكتور محمد